114. الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 115. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنهو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 119. ومن خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم 110. يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 114. وصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير